وَإِلُّ لِكُلِّ هُمَذَةٍ لُمَذَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلًّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ النَّارِ قَذَفَتِ الَّتِي تَفْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصَبَّةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَوْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ شَرَّمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ